كان الناس متواحدة فبعث الله نبيين بشرين ومرذنين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين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 اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ